إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ك ث ي ر ونساء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 ومن ََْ يطع ُ الله َّ ورسوله ََُُ فقد ََْ فاز فوزا ًَْ عظيما ًَِ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أ م ا بعد عباد الله ف إ ن الصراع بين الحق والباطل وبين ا ل إ ي م ا ن والكفر صراع أ ب د ي ث ر م د ي ابتدا بادم و إ ب ل ي س إ ل ى أ ن يرث الله ا ر ض ومن عليها ولن ي ذ ك ر أ ه ل الباطل عن أ ه ل الحق إ ل ا إ ذ ا تحول أ ه ل الحق إ ل ى أ ه ل باطل أ و أ ص ل ح الله حال أ ه ل الباطل فتحولوا إ ل ى أ ه ل حق وما دام ابليس موجودا في الكون قال رب أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال إ ن ك من المنظرين فلا بد من شر وباطل في الارض ما دام إ ب ل ي س حيا وموجودا وما دام أ و ل ي ا ؤ ه ي س ي و ن على وجه الارض فلا بد من وجود الباطل وقد يعلو ا ل ق ا س ل في ف ت ر ة من الفترات وفي زمن من ا ل أ ز م ن ة وفي بعض ا ل أ م ا ك ن وهذا في غ ف ل ة من أ ه ل الحق عن ن ص ر ة الحق الذي يعتقدوه وقد ينعم الله جل وعلا على أ ه ل الحق ب أ ن ي س ت ق ي م على أ م ر الله جل وعلا ف ت ا س ي ن ص ر ة الله و ت أ ي ي د ه ورفعته ل أ ه ل الحق ولو كان عدد أ ه ل الباطل وعدتهم أ ك ث ر و أ ع ظ م من عدد أ ه ل الحق وعدته م فاذا إ ذ استقام أهل الحق على الحق وإذا استقام أهل الإيمان على و إ استقام أ ه ل ا ل إ ي م ا ن على ا ل إ ي م ا ن واذا استقام اهل الدين على الدين ولو ضل عددهم وعزتهم فان الله جل وعلا ناصرهم ومعزهم ورافع رايتهم ورافع شانهم جل في علاه هذا امر يجب ان يعتقد مهما بلغت قوله الباطل وجولته ف إ ذ ا استقام أ ه ل ا ل إ ي م ا ن على ا ل إ ي م ا ن و استقام على الدين والتقوى ولم يستطيعوا م و ا ج ه ة الباطل واهله ف إ ن الذي يدير المعركه ة و ا ل ل هو ه الله, هو الله جل وعلا وحتى لا ي ق ص ع ن ا سيف الوقت سريعا في مقدمات نعيش من هذه ا ل ج م ع ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله و إ ن أ ط ا ل الله في العمر ويذكر مع س و ر ة تمثل الصراع بين الحق والباطل تمثل الصراع بين ا ل إ ي م ا ن والكفر تمثل الصراع بين التقوى والطغيان في أ ع ظ م صوره إ ن ه ا ص و ر ة سميت باسم جديد ورقيق يعجب ا ل ن ص و ث سماعه أ ل ا وهي ص و ر ة القصص القصص جمع ق ص ة والقصص إ ذ ا كانت حقا فجمعها قصص و إ ذ ا كانت من القصص ا ل ب ا ط ل ة أ و من اللغو أ و من ا ل ج ه ل ي ة وغيرها سميت القصص فمع س و ر ة القصص ومع الصراع بين الحق والباطل ومع ضعف اهل الايمان وذلهم فقاد المعركه الله جل وعلا بنفسه مع سوره القصص نبتدئ من هذه الجمعه الطيبه ليثبت اهل الايمان على الايمان وليزداد اهل اليقين يقينا وليعرف اهل التقوى ان العاقبه للمستقيم وان النتائج ليست إ ل ي ن ا انما هي إ ل ى الله فلا علينا إ ل ا ان نستقيم على امر الله و إ ن لم نستطع دفع الباطل واهله فان الله جل وعلا هو الذي سيدفع بنفسه جل في علاه س و ر ة القصر تقوم على قصتين هنا ص ر ا ع ق ص ة في ب د ا ي ة ا ل س و ر ة و ق ص ة في ن ه ا ي ة ا ل س و ر ة وبين القصتين تذكير من الله جل و ع ل ا لعباده المؤمنين وترهيب للكثره والمجرمين الصراع ا ل أ و ل بين السلطان ح ك م و ا ل والمنصب والجاه اذا انحرف عن منهج الله والقصه ا ل ث ا ن ي ة مع العلم والمال إ ذ ا انحرف عن منهج الله ا ل ق ص ة ا ل أ و ل ى مع ا ل ط ا غ ي ة الكبير فرعون و ا ل ق ص ة ا ل ث ا ن ي ة مع المجرم الكبير قارون أ م ا ا ل أ و ل الذي قال يا ل ي س ل ي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتي الذي قال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى الذي قال ما علمت لكم من إ ل ه غ ي ر ي ماذا كان من ش أ ن ه فلما أ د ر ك ه الغرق بعد إ ن كان يقول أ ن ا فوق مات فحش مات في اليم مات في ا ل أ ن ه ا ر التي كانت تجري من تحته اما الثاني الذي قال إ ن م ا أ و ث ي ت ه على علم عندي كان جزاؤه أ ن خسف الله به وبداره ا ل أ ر ض وبين القصتين تحذير لكل كاسر على وجه ا ل أ ر ض وبيان لسنن الله ا ل ك و ن ي ة وتذكير بمصارع ا ل ص غ ا ه والغابرين من ا ل أ م م قبلنا وتذكير بيوم ا ل ق ي ا م ة والوقوف عبيدا أ ذ ل ه فقراء أ م ا م الملك الغني الجبار القهار الواحد ا ل أ ح د وتختم ا ل س و ر ة ب أ م ر من الله جل وعلا بتذكير و أ م للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدع مع الله إ ل ه ا آ خ ر اعتقد في ربك ثق في الله جل وعلا تيقن في الملك لا تتوكل إ ل ا على الحي الذي لا يموت لا إ ل ه إ ل ا هو كل شيء منها لا إ ل وجه له الحكم و إ ل ي ه ترجعون ثمان وثمانون آ ي ة هي مدار ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة س و ر ة الصراع بين الحق والباطل س و ر ة القصص لقد كان في قصصهم عبره عبر فتعالوا بنا لندخل إ ل ى ص و ر ة الصراع بين الحق والباطل بين أ ه ل ا ل إ ي م ا ن المستضعفين الاذله الفقراء وبين ا ل س ل ط ة والجبروت والمنصب والجاه الذي أ ف س د ت ا ل أ ر ض وعلا فيها ومزق شمل ا ل أ م ة وفعل بها ا ل أ ف ا ع ي ل وقال ما علمت لكم من اله غيري إ ن ه فرعون تبتدا ا ل س و ر ة بالتحدي ل أ ن ا ل س و ر ة كلها ق ا ئ م ة على التحدي التحدي من ملك الملوك سبحانه وتعالى لكل قوى ا ل أ ر ض لكل أ ه ل الجبروت والطغيان لكل أ ه ل الفسوق والاصطياد انه لا ق و ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء ولا في الكون كله إ ل ا لله جل وعلا لا ع ز ة ولا ق ر ة ولا جبروت في الكون كله إ ل ا لله لا أ ذ ن ى ولا أ م ا ن إ ل ا في ا ل ح ي ا ة مع الله جل وعلا ت ب د أ بالتحدي ب أ ح ر ف م ق ط ع ة ا ق ص م ط وس و م ي ن ما معناها لا نفس ولم يدر من قبلنا هل علم بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا علم عندنا بذات فلعل الله أ ط ل ع نبيه ولم ي أ م ر ه أ و أ ن الله جل وعلا اختصت نفسه ا ل ك ر ي م ة بعلمها سبحانه وهذا هو قولك و أ ن ه ا للتحدي ت د أ ت ا ل ص و ر ة بالتحدي يا أ ه ل ا ل ب ل ا غ ة يا أ س ا ط ي ن ا ل ل غ ة يا ف ح و ل ا ل ب ل ا غ ة و ا ل ل غ ة والبلاغه رب العالمين يتحداكم في أ ق ص خصائصكم وهو ا ل ب ل ا غ ة والبيان ف ا ص ي م ميم ما معناها أ ح ر ف م ق ط ع ة للتحدي و ا ل إ ع ج ا ب تلك آ ي ا ت الكتاب المبين هذا الكتاب الواضح البين إ ن ه كلام الله جل وعلا إ ن ه التحدي ا ل ص و ر ة ا ب ت د أ ت بلهجه التحدي من ا ل ب د ا ي ة لماذا ل أ ن ه صراع عميق لا يعرف ا ل ر ح م ة ولا يعرف ا ل أ م ا ن ة ولا يعرف ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل ب ص ر ي ة التي تدعى ب انما هو صراع مستمر واضح بين جميل ت ع ص ي ن ميم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نبذل عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون هذا الكتاب هذا ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت أ ن ز ل ه ا الله جل وعلا واضح بين جليل وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة للمؤمنين ولا ي ج ي ب الظالمين إ ل ا خسارا ف إ ن أ ت ى مجرم من مجرمي عصرنا ليشكك في القرآن ليطعن ش ك ك في ي القرآن ل في ا ل ق ر آ ن فيقال له اخست فما ت ج ر أ أ ه ل ا ل ب ن ا غ ة و أ ه ل ا ل ف ص ا ح ة و أ ه ل البيان على م ع ا ر ض ة كتاب الله جل وعلا مع تحد ي الله جل وعلا لهم فانما اوتيت ايها الجهود سواء كان ممن ينظرون تحت لواء الاسلام اثما او من غيرهم فنقول انما اوتيت من جهلك فتعلم اولا ندلو عليك من الذي يدلو انه الله على من على محمد صلى الله عليه وسلم قدوتكم أ ي ه ا المؤمنون أ س و ت ك م أ ي ه ا الموحدون رؤسك جل وعلا ل ع ظ م ة ا ل ق ر آ ن و ل ع ز ة ا ل ق ر آ ن ولرفعه ش أ ن ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه كلام الله الرحمن الله جل وعلا هو الذي يتلوه على محمد صلى الله عليه وسلم ن ب د عليه نقص عليه نحكي لك يا محمد و ا ل س و ر ة م ك ي ة في حال ا ل ص ض ع ا ف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن واستذلالهم قوى ا ل ق ف ر والشرك والطغيان من قريش وغيرهم نتلو عليه من ن ب أ موسى وفرعون بالحق لقوم ي ؤ م ن و ن للمؤمنين للموحدين للمتقين للمتفكرين في كلام ربهم والمتفكرين في س ن ة نبيهم ص ل الله عليه وسلم ان فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض انظر ل ل ه ج ة الصوره ل ه ج ة ش د ي د ة س ر ي ع ة مباشره ن ت ل عليك من ن ب أ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض م ب ا ش ر ة س و ر ة تدخل إ ل ى النصوص و ا ل آ ي ا ت و ا ل إ ي ض ا ح والبيان م ب ا ش ر ة إ ن فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا شيعا يستضعف ط ا ئ ف ة منهم يذبح أ ب ن ا ء ه م ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين إ ن فرعون ع ل ى في الارض كما ع ل ى أ ب و جهل وكما طغى أ ب و لهب وكما فجر ع ت ب ة بن ر ب ي ع و ش ي ب ة بن ر ب ي ع و ع ق ب ة بن أ ب ي معيط وغيرهم إ ن فرعون علا في ا ل أ ر ض واتخذ أ ه ل ه ا شيعا و أ ح ز ا ب ا وجماعات فرقهم وشدتهم لماذا من أ ج ل أ ن يستضعف ا ط ا ئ ف ة المؤمنه من أ ج ل أ ن ي س ت ذ ل ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ؤ م ن ة ل أ ن مصر كانت تنقسم إ ل ى قسمين بعد دخول يعقوب قال يا أ ب ت إ ن ي ر أ ي ت أ ح د عشر كوكب والشمس والقمر ر أ ي ت ه م لي ساجدين في ص و ر ة يوسف في ن ه ا ي ة ا ل ص و ر ة قال يا أ ب ت هذا تاويل ر ي ا ي من قبل قد جعلها ربي حقا وقبلها ادخلوا مصر إ ن شاء الله أ ب ن ي ن انقسم الناس في مصر إ ل ى قسمين أ ه ل ا ل أ ر ض من ا ل ف ر ا ع ن ة ومن قبلهم يقال لهم القبط فالقبط قبل موسى وقبل, موسى وقبل عيسى هم سكان مصر ولما دخل يعقوب الذي اسمه ايضا اسرائيل ودخل بنو اسرائيل الاحد عشر مع يوسف أ ص ب ح و ا إ ث ن ي عشر صفصا استقروا في مصر ا ل ف ر ا ع ن ة أ ب ن ا ء أ ح ف ا د يعقوب كانوا أ ه ل إ ي م ا ن فلما انحرفوا قليلا عن منهج الله سلط الله عليهم القبط الفراعنه فكان من شانهم ان اذلهم فرعون فاستعبدهم واستعملهم في الاعمال الشاقه فاقبره سهانهم وسحرتهم أ ن هلاكك بيد مولود يولد في بني إ س ر ا ئ ي ل أ و ش ك أ ن يقول فليقتل بنو إ س ر ا ئ ي ل ولتمت ا ا ل أ م ة كلها المهم أ ن أ ب ق ى اذا بقي فرعون فالكل باق و إ ذ ا هلك فرعون هلك الجميع هذا م ب د أ ه م ف أ م ر بقتل ا ل كل وليد يولد في بني اسرائيل وبعث جنده وتبانيته حتى استخدم من النساء من تبحث في البيوت وتعرف ا ل م ر أ ة الحامل وماذا وضعته فلما كثر الذبح في بني إ س ر ا ئ ي ل ا ل ح ا ش ي ة و ا ل م ل أ أ خ ب ر و ه أ ن الشيبان والكبار سيهلكون و أ ن الصغار لا ي ج د و ن إ ذ ا لن نجد من يخدمنا ومن يعمل في ا ل أ ر ض وفي ا ل أ ح ج ا ر وفي ا ل خ د م ة وغيرها فماذا عندكم ايها ا ل ح ا ش ي ة أ ش ا ر ب أ ن يقتل عاما و أ ن ي ب ر ك عاما في ا ل أ و ل ا د فقط أ م ا البنات لا ش أ ن لهم ولا ق ي م ة لهم يذبح أ ب ن ا ء ه م ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين ولد هارون عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ه التي يترك فيها ا ل أ و ل ا د فلا ح ر ولا م ش ك ل ة هارون ولد و أ ر ض ع ت ه أ م ه علنا و أ ع ل ن أ ن ولد لهذه ا ل م ر أ ة ولد وسمته هارون ومتى يولد موسى التحدي من من من, من الله التحدي من ملك ا ل م ل ل و ك ا ق و ة التي لا تواجه الجبروت الذي لا يصاب ب ق و ة الله جبروت الله وهو القاهر فوق عباده ان فرعون علا في ا ل أ ر ض وجعل أ ه ل ه ا ش ي ع ة يستضعف ط ا ئ ف ة منهم يستضعف اهل الامام من بني إ س ر ا ئ ي ل يذبح أ ب ن ا ء ه م و ي س ت ح ي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين ويريد الله الله من الذي يريد الله هل يوجد رد ل إ ر ا د ة الله اعقل عن رب ونريد أ ن نمن على الذين استضئوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ا ل أ ر ض ونري فرعون وهامان وجنودهم ا ما كانوا يحذرون فرعون و ز ي ر تخشى من غلام ن ن رضيع أ ن يخرج و أ ن يزيل ملكك خرجت ا ل م ع ر ك ة من أ ي د البشر وتولى ا ل م ع ر ك ة ب ا ل ك ل ي ة رب البشر ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم ائمه يهدون بالحق ويهدون بالعفو ويدعون الى الصلاه المتقين ونجعلهم الوارثين ما بارثون ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه لمن للمتقين ونمكن لهم في الارض مره ثانيه ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم من هؤلاء ا ل م س ت ض ع ي ن من هؤلاء ا ل أ ذ ل ه الفقراء المعذبين ا ل م ض ط ه ب ي ن ما كانوا يحذرون ويبتدئ التحدي في أ ع ظ م صوره و أ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يجب أ ن يؤمنوا فقط وما عليهم امر النتائج على الله جل وعلا واوحينا الى أ م موسى ماذا ام موسى ولدت موسى عليه الصلاه والسلام في ا ل س ن ة التي يقتل فيها ا ل أ و ل ا د تحدي ل أ ن ا ل ق و ة ا ل ح ق ي ق ي ة هي لله لا ق و ة ل أ ح د مع الله و أ ن ا ل ق ي م ة التي يجب أ ن تسود في ا ل أ ر ض في الكون كله هي ق ي م ة ا ل إ ي م ا ن واليقين والتوكل و ا ل ث ق ة على الله جل وعلا ولد موسى و ا ل ز ب ا ن ي ة يعرفون أ ن ا م ر أ ة إ م ر ا ن حامل بولد سيعلم أ ن هذا ولا سيقتل و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن أ ر ض ع ي ه الهمها الله جل وعلا لم تكن نبيه إ ن م ا كانت من الصالحين والصالحات و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن أ ر ض ع ي ه ف إ ذ ا خفت ع ل ي اهربي به اختفي انت وهو اقصيه في مكان لا يطلع عليه ك ر ع و ن وزبانيته انت ت ق ا ط ي ن على ابنك انت ت ق ش ى على ولدك من ماذا من الايمان من التقوى من ا ل ف ض ي ل ة من ا ل ص ر ا ه الله الله جل وعلا و أ و ح ي ن ا إ ل ى ه م م و س أ ن أ ر ض ع ي ه متى نهج في ق م ة علو فرعون وفساده في ا ل أ ر ض ليتحدى الله جل وعلا الطاغيه وليتحدى أ ه ل الطغيان و أ ي ن ينشا موسى و أ ي ن يربى موسى وكيف يربى موسى ولتسمع على عيني ولقد منمنا عليك م ر ة أ خ ر ى سلطه إ ذ أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م ك ما يوحى أ ن اقذفيه في ا ل ت ب و فاقذفيه في اليم فليلقه اليوم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني سنستفيد من هذه الايه واوحينا إ ل ى ام موسى ان ارضعيني فاذا خفت عليك انا اخشى على ولدي ماذا أ ف ع ل به؟ ف أ ل ق ي ه في اليم ارمتنا ا ل ب ح ض يسبح لا يعزي لا يتكلم لا لكن لا يستطيع إ ن ق ا ذ نفسه انما الذي ينقذه ويرعاه ويبلغه ويرحمه ويعتني به من ثمه انه ل الله إنه ا ل ل ه و أ و ح ي ن ا الى ام موسى أ ن أ ر ض ع ي ه ف إ ذ ا خفت عليه لمن للفرعون من ض م ن ت ه ان يذبحوه فالقيه في اليمن اين يذهب به البحر أ ي ن ف ذ ه ب ا ل أ م و ا ت معلوم هول البحر معلوم ش ب ن البحر وخوفه معلوم من يركب السفن والبواخر ما ي ص م ئ ن على نفسه ولا ي ص م ئ ن أ ه ل ه عليه وهو رجل الا بعد رجوعه وخروجه من هذا المكان ل أ ن ه الخوف ل أ ن ه الخوف كله ف إ ذ ا بهت بها تؤتي ولذهب د ه أين أ ي ن كان هل أ ك ل ت ه الشيطان في البحر لو أ ن ي مات ا ب ن بيدي و د ف ن ت ه وعرفت أ م ر ه أ ر ح م و أ ه و ن و أ ن ث ر من ان أ ر م ي ه في البحر للشيتان و ا ل أ س م ا ك وحيوانات البحر ل ذ ا اين ولد أ ي ن ذهب ولذلك بعد آ ي ا ت و أ ص ب ح فؤاد أ أم م موس أم موسى فارغا فرغ من كل شيء إ ل ا من ذكر موسى حتى أ ن ه ا كادت تصرخ و أ ن ت ص ر لولا أ ن ثبتها الله جل وعلا فكر في ع ظ م ة ربك و ق د ر ة ربك وجلاله ربك وعزه ر ب ك إ ذ ا قاد ا ل م ع ر ك ة بنفسه جل في علاه و أ و ح ي ن ا الى ا ل م و س أ ن أ ر ض ع ي ا ر ض ع الولد ف إ ذ ا خفت عليه ارمت البعض ف أ ل ق ي ه ثم بشرها ربها جل وعلا لكن نزيا ولا تخاف ولا تحزنوا يا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لا تخافوا يا أ ه ل التوحيد لا تحزنوا يا أ ه ل الخير لا تحزنوا ولا تركنوا الى الدنيا فاستشعروا م ع ي ة الله إ ذ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا إ ن الله معنا إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم مفتنون هل أ م ة تستشعر م ع ي ة الله جل وعلا أ م تزداد كل يوم ذلا وعارا وهوانا أ م ا م أ ع د ا ء الله ولا تخاف ولا تحزني إ ن ا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين يا أ م موسى الملك ه والذي يحب من فرعون عبد إ ن استضعفكم وشتتكم واستعبدكم و أ ز ل ك م فالملك الذي يتحداه ا ل آ ن الذي سيحاربه لعجزكم هو الله فنفذوا اوامر الله استقيموا على دين الله ولا تخاف لماذا تخاف والله معك أ ي ه ا المؤمن الكريم أ ي ت ه ا ا ل م ؤ م ن ة ا ل ف ا ض ل ة لو استشعرنا معيه الله حقا لهانت علينا الدنيا و أ ه ل الدنيا تهون ويهون أ ه ل ه ا ل أ ن من كان الله م ع ه أ ع ز ه ومن تخلى الله ع ن ه أ ازله ولله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ليعلمون ا أ َ ي َ ب ت غ ُ و ن َ عندهم َُُِْ العزه َِّْ ة فان َّ ا ل ْ ع ِ ز َّ ة َ لله َِِّ جميعا َ انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسل ا ل م ص ي ب ة الاولى لموسى أ ن ه ولد في ا ل س ن ة التي يقتل فيها ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه يؤمه البحر صندق مدفوع الحوت يضربك س م ك تفتحه تكفرك وضاع الغلام لكن هل يضيع من يكلاه الله هل يخذل من ينصره الله هل يذل من يعزه الله هل ي س ت ق ر من يغنيه الله جل وعلا اعقل عن ر ب ك ا ل ث ث ا ا ل ل ف ت ن ة ا ل ث ا ل ث ا ل أ و ل ى ا ل و ل ا د ة في س ن ة القتل ا ل ث ا ن ي ة انه رمي في البحر الثالثه فالتقطه أ ه ل فرعون إ ل ا لله و إ ن اليه إ راجعون ما يقع إلا, الا في يد جوار ا م ر أ ة فرعون وتدبير ربك أ ل م أ ق ل إ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا استقاموا على ا ل إ ي م ا ن وكلما ازداد الكفر طغيانا ً وكلما ازداد أ ه ل الشر فسادا ً ف إ ن الذي سيدير ا ل م ع ر ك ة بنفسه الكريمه هو الله جل وعلا ا ف ق ه عن ر ب ك ف ا ن ت ق ط ه آ آل ل و سرعون لماذا لم يقع في ايد أ خ ر ى ترحمه اتحد ل ص و ت اتحد ل تحد ذ الله،, الله جل وعلا لأهل ولتثبيت أ ه ل ا ل إ ي م ا ن التقطوا الجوار تغسل في النيل الصندوق يذهب إ ل ى باب القبر اخذته الجوار فخشين ل م ا أن يفتحنه ان ل ج و ا ي خشيت أ تفتح الصندوق فيصل الخبر إ ل ى ام موسى أن, يفتحنا أن يفتحنا وفيصل الخبر إلى مرأة فرعون فتظن ان به مالا او ذهبا اخذناه فتواصينا الا يفتح حتى يؤخذ إ ل ى امراه فرعون فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا ي ش ع ر ما شعر ولا فقد فتحته ا م ر أ ة فرعون آ س ي ة بنت مزاح عليها أ ف ض ل السلام و ر ض ى الله جل وعلا وقالت ا م ر أ ة فرعون في آ ي ة طه و أ ل ق ي ت عليك م ح ب ة مني لم ق ر أ ت ه ا ح ب ت انظر تعلق قلب ا ل م ر أ ة ب ه ليدير الله جل وعلا بنفسه ا ل م ع ر ك ة لينقذ من يد من دخل على مصر على العدو الاقرب أ يدخل عليه يدخل إلى الأ... على ا ل أ س د في ع ر ي ن ه يدخل على ع ر ي ن فرعون يدخل إ ل ي ه وقالت ا م ر أ ه فرعون قره َُّ ة عين لي ولك لا د تقتلوه ُ عدم ان ينفعنا َََََْ و ْ ن َ ت َ ق ِ ذ ه ُ ولدا ََ وهم ُ لا شريك ربك ََُّ الذي َِّ يقود َُُ ا ل ْ م َ ع ْ ر َ ك َ ة َ ويديرها ََُُ إ ِ ذ َ ا اتقام َََّ أ اهل ُ ا ل ْ إ ِ ي م َ ا ن ِ على ََ ا ل ْ إ ِ ي م َ ا ن ِ و إ ذ ا على أ ه ل الكفر والطغيان وما استطاع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن مواجهه أ ه ل الكفر والطغيان سلم الله, الله جل وعلا ا د ا ر ة ا ل م ع ر ك ة بنفسه جل في علاه اوصى الله جل وعلا ح ب ه موسى في قلب ا م ر أ ة فرعون فدخل ل م الذبحون علموا بولد أ ت و ا ليذبحوه فقالت اتركوك ل أ د خ ل به على فرعون ف إ ن وهبه لي كانت يدا لك و إ ن امر بذبح فذبحه فاقتنعوا بكلامك فدخلت على اللعين فقالت ق ر ة عين من لي ولك قال بل لك أ ن ت ولو قال اللعين لي ولك لهداه الله جل وعلا التحدي مازال التحدي قائما من الملك الذي كل ما سواه ع ب ي ع ل ا ش ا م لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه و ل د هذا موسى موسى أ ي ن دخل على ا على فرعون تحدي من ربك جل وعلا ترجع القصه الى ام موسى و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا استقر الوليد الطاهر المبارك موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في قصر فرعون سبحان الله سبحان الملك س ب ح ان الله、عليه. سبحان الملك أن ي ص د ق ا ل ر م و س في قصر فرعون و ب أ م ر عجيب برقه ا م ر ا ة بحنان ا م ر ا ة ب ش ف ق ة ا م ر ا ة برحمه ا م ر ا ة لكن كل ذلك بتدبير <تصفيق> انا كل شيء خلقناه بقدر ط وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر رقه حب ا م ر أ ة نعم يكون سببا في دخول موسى وبقائه في قصر فرعون、نعم. لكن هذا تدبير ر ب تدبير ملك الموت ولذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بشر الله ا م ر ا ة فرعون كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إ ل ا مريم ا ب ن ة امران و آ س ي ه ا م ر أ ة فرعون و خ د ي ج ة بنت ح و ي ل د وحسبك ح من النساء مريم و آ س ي ه و خ د ي ج ة و ف ا ط م ة و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إ ن كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أ ي ن ولدي اين ذهب أ ي ن راح أ ي ن هو هل أ ك ل ا ت ه الحزام هل غ ر ط في البحر كادت ان تصرخ و أ ن تصيح و أ ن تقول أ ي ن ولدي اين ذهب لكن الذي ربط على قلبها هو الله ما زالت ا ل م ع ر ك ة الذي يديرها هو الله لتكون من المؤمنين وحرمنا عليه المراضي تحدي آ خ ر ممنوع أ ن يرفع موسى من ثدي امراه حتى كاد أ ن يموت من الذي يبحث له أن م ر د ع ه من الذي يامر ب ا ل إ ر ض ا ء من الذي يعتني بالرضيع إ ن ه أ ع د ا ء أ ع د ا ئ ه في ا ل ع ر ض إ ر ض ا ء ل م ر ا ت ه ك ا ي ه وحرمنا عليه المراضع من قبل حرمت ا ل م ر ا ض ع و آ س ي ا تحرك الفرعون الكبير ولدي ولدي ولدي ا ل ف ر فتتحرك ا ل م م ل ك ة كلها من أ ج ل الرضيع الذي استوهبته م ر أ ه فرعون من فرعون إنه الله. انه ل ل ه إ الله يتحرك قلب الاعين ب أ ن ي أ م ر ب إ ر ض ا ع الصغير ل ي أ ت ي اليوم الذي يزيل فيه ملكه ب أ م ر الله فهلا علقنا قلوبنا بالله هلا هل وثقنا في الله جل وعلا هلا هل علمنا أ ن الكون كله بيد الله جل وعلا و أ ن ن ا كلما ازددنا ث ق ة في ربنا ويقينا و ت و ف ل ا ورضا عن الله رفع ش أ ن ن ا و أ ع ل ى قدرنا أ ن ت تظل ا ل م ة تعلق قلوبها بغير الله فتزداد ذلا وعارا وهوانا وشنارا كحالها الان والعياذ بالله أسأل الله كلنا وإياكم بما أن ينبعني الحمد لله رب العالمين و ل ا ع ا ق ب ة للمتقين ولاعدوان إ ل ا على القوم الظالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الملك الحق المبين القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير ت و ل د الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير ذات الصلاة و حساب ل م على سيد الأولين والآخرين ل سيد ا ا ق ئ وعدت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمشي وجعلت ا ل ذ ل ة والصغار على من قال ف أ م ر ي ومن تشبه بقوم قوم ثم أ م ا بعد عباد الله يقول الله جل وعلا وهي من الفتنه ايضا و ا ل م ص ي ب ة ل ا ب م و س ة وحرمنا عليه المراضح كل ا م ر أ ه ت أ ت ي لترضعه فلا ي ر ض ع الا ومن وراء فرعون آ ت ي ة ولدي ولدي سيموت ل أ ن ه ا استوهبته و أ ص ب ح ولدا لها تبنته ولدي سيموت انقذ الولد ارحم الولد الولد سيموت ماذا تريد و مرضعه وحرمنا عليه المراضع نساء كثيرات ليست امراه بل ليست مرضعا و ا ح د ة بل م ر ا ض ع من أ ي ن جئت و ب أ م ر من ج ئ بامر من حرك برحمه الله ا ل ذ ي أ ل ق ا ه في قلب ا م ر أ ة فرعون حرك اللعين في هذا ا ل وحرمنا ل الصغير ي د و عليه المراض انقض أ م موسى قالت ل أ خ ت ه قصي اخرجي يا ب ن قلبي يتقسم على ابني ا ت ي ن ي ب أ ي خبر اذ تمشي أ خ ت ي تمشي تقص خبره تتسمع عن طفل أ خ ذ من البحر أ خ ذ من النهر الذي أ ل ق ي فيه هل لكن لا ت ت ج ر أ ان تبوح وهذا من عقلها رضي الله عنه خرجت تقص يعني تتسمع ل ل أ خ ب ا ر اذ تمشي أ خ ت ك تمشي في مصر في ن ص ر فرعون تمشي وتقترب من القفص وتنظر ج ه ة النين هل وجد لكن لا ت ت ج ر أ أ ن تسال فبينما هي تمشي و ز ب ا ن ي ة فرعون وجند فرعون يبحثون لمرضع اخرى لهذا الوليد فبصرت به عن ج ن ب وهم لا يشعرون ابصار عن ج ن ب اي اذا كان الشيء قريبا وانت تظنه بعيدا ابصرت يحمل الولد يحمل الرضيع يخرج جند ف ر ع ا ن بايجاد م ر ض ع ة لهذا الصغير الذي س ي تتحول ح و ل ت ا ل أ ر ض بسببه إ ل ى ما س ت أ ت ي أ و ما علم من قصته عليه الصلاه والسلام إ فقال ت هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت ي ك ل و ن ه لكم وهم له ناصحون ارتابوا في أ م ر ه ا ما ن ل ذ ي أ ع ل م ك ما ن ل ذ ي أ خ ب ر ك من أ ي ن علمت أ ن ك م تسئلونه أ ن ك م م ا ص ح و ن فيلهمها الله إ د ا ر ة ا ل م ع ر ك ة وهذا من ا ل ف ت ن ة أ ي ض ا لموسى لو علم أ ن ه ا أ خ ت ه لذبح لكن الذي يدير ا ل م ع ر ك ة تحديا هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاخلاق هو الله العزيز الحكيم فقال هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون يخدمونه وينصحون من الذي أ خ ب ر ك أ ن ه م ناصحون قالت لا إ ن م ا إ ر ا د ة نسب الملك وعطاء الملك والقرب من الملك فهو ابن فرعون انظر للحق كيف تدار كيف يخصص لها من الذي أ ع ل م ك أ ن ك م ناصحون و أ ن ك م ت ك ك ل و ن ه انما أ ر د ن ا أ ن نقترن تقره الملك ل ن ن ا ن عطاء لنكون أ ن س ا ب ا و أ ص ه ا ر ا للملك لنصبح مرضعي ابن الملك و ي أ ت ي ا ل و ح د الالهي الرباني انصر و أ و ح ي ن ا الى أ م موسى ان أ ر ض ع ي ف إ ذ ا خفت عليه ف أ ل ق ي ه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك ا ل آ ي ة ا ل أ خ ي ر ه فردتنا من الذي رده الى امه إِنَّهُ اثنه الله, إنه الله؟ إنه تقر عينها ولا كي تقر عينها ولا تحزن يا و ل ام ت ح موسى بعد هذا العذاب و ا ل أ ل م بعد هذا ا ل م ح ن ة والاختبار بعد ابتلائك بفقد ولدك فها هو الرحمن الرحيم يرد عليك ولدك و أ ن ت في ع ز ة و ك ر ا م ة وفي أ م ن و أ م ا ن حيث سترضعيه في بيتك أ و في قصر فرعون حتى ل م ا شئت ايتها ا ل ك ر ي م ة على ربك فرددناه, فرددناه انا رادوه اليك فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد َ الله حقا َ فرددناه من الذي رده انه الله أ ي ن ترجعه ما أ ن أ م س ك ت به ووضعته على صدرها حتى التقمت ا ي ه ا فسرت آ ت ي ه م ن ت مزاحم ن رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا وتطلب من أ م موسى أ ن تبقى في القصر ع ز ي ز ة ك ر ي م ة ابقي ارضعي ولدي ب ج و ا ب قالت لا من الله لا إ ن لي زوجا و أ و ل ا د ا أ ر ع ا ه م ف إ ن أ ر ا د ت ا ل م ل ك ة أ ن أ ك ر م نفسي بالرضيع و أ ن ينير و أ ن يشرف بيتي فعلت ف إ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ر ك زوجي و أ و ل ا د ي كل هذا بترتيب من الملك الملك ما أ خ ذ ت لتعيش في الحصر بل تمنعت ورفضت في ع ز ة و ك ر ا م ة ليرتب الله جل وعلا ويدير المعركه بنفسه سبحانه وتعالى ف م ا فرد ا ن ا ء بعد أ ن أ ل ق ي في البحر حيث ا ل أ م و ا ج و ا ل أ س م ا ك والحيوانات ا ل ب ح ر ي ة ف إ ذ ا به يدخل على فرعون في قصره ثم يطلب له المرضعات والذي يرتب ا ل أ م و ر ويديرها هو الله هو الله الملك فرددناه إ ل ى أ م ه كي تقر عينها ولا تحزن لا تحزني ا أ م ا ص ه بل س ي أ ت ي ك ا ل أ م ن و ت ل ا م س ت أ ت ي ك ا ل أ م و ا ل من من من قصر فرعون س ي أ ت ي ك خير الطعام والشراب و ا ل ل ب ا س من من من قصر فرعون ب ب ر ك ة من ب ب ر ك ة الرضيع الذي أ ل ق ي في اليم لتقاد به ا ل م ع ر ك ة ب أ م ر الذي يقول للشيء ف ي ق و ل فرددناه ثق في ربك ثق في ربك أ ي ه ا المؤمن الكريم وايه ا ل م ؤ م ن ة الكريمه ثق في ربك وتوكل على الحي الذي لا يموت انظر تفكر وتدبر في هذه ا ل آ ي ا ت و ت أ ت ي ا ل ن ت ي ج ة و ا ل خ ا ت م ة لهذه ا ل ج ز ئ ي ة من ا ل ق ص ة فردتناه إ ل ى أ م ه كي تقر عينها ولا تحزن بل تزداد يقينا في أ م ر ربها ولكن اكثرهم لا يعلمون اكثر الناس لا يعلمون ولا يفهمون عن ربهم افقه عن ربك تفكر في كلام ربك واعلم أ ن الصراع دائم وباق ولن يتراجع أهل الباطل عن حربهم ولن يتراجع اهل ل ل ب ب ا ط عن ح ر م و ن ي ت ر الايمان ج ع أ ه ل إ عن إ ي م ا ن ه م ف إ ذ ا استقمنا على أ م ر الله و إ ذ ا تيقنا في وعد الله و إ ذ ا علقنا قلوبنا بالله ولم ا س ت ط ع م و ا ج ه ة أ ه ل الباطل ف إ ن ا ل م ع ر ك ة ستتحول ب ط ر ي ق ة أ خ ر ى إ ذ الذي سيديرها بنفسه هو الله جل وعلا كما دارت ا ل م ع ر ك ة مع موسى وفرعون فرددناه إ ل ى امه رجعا خير ضيف و أ ك ر م رضيع على وجه ا ل أ ر ض في هذا الوقت أ ك ر م رضيع من ا ل ذ ي ترضعه امه من الذي ينفق عليه فرعون لمن ينفق ل س ر ع و ن ليعتز به أ ه ل هذا البيت و أ ق ا ر ب ه م جميعا ومن حولهم ل أ ن موسى سيقال له بعد ذلك موسى ابن فرعون سيقال موسى ابن فرعون ف ي ع ت ز ا ل أ ذ ل ة بابن فرعون الذي هو منهم على ا ل ح ق ي ق ة سيعتز أ ه ل ا ل إ ي م ا ن المستضعفين بموسى ابن فرعون وليس بابن فرعون إ ن م ا تبنته آ س ي ة لما ر ف ق الله قلبها بهذا الستار ط الرقيق العجيب أ ل ا وهو حب القلب فيقف فرعون وجند فرعون ووزراء فرعون حائرين عاجزين أ م ا م ترتيب وتدبير الله جل وعلا الذي يحضر منه هو الذي يربيه بنفسه لنفسه الذي يخشى من زوال ملكه منه هو الذي ي ت ل أ ه ويرعاه بنفسه لنفسه ل أ ن زوال فرعون وملك فرعون بيد موسى وعلى يد موسى سيربيه بنفسه لنفسه و ي ت ل أ ه ويرعاه خ ش ي ة زوال ملكه لزوال ملكه فالكل زائل والكل فال والكل باق ولا يبقى إ ل ا من ولا يبقى إ ل الا ا ل ل ه و يبقى إ ل الله ا رباه بنفسه لزوال نفسه وخشي ة من مولود على هلاك ملكه فاعتنى به ليزال به ملكه ولا يبقى ملك إ ل ا ملك الله تعلق قلبك بالله وثق في الله وتوكل على الله و أ ج ن ى عليك فالخير في أ م ر الله و أ م ر رسول الله و إ ن كان في ظاهره الضر أ و الفرق او الضرر فظاهر رمي موسى في اليمب الضرر والموت وباطنه ا ل ن ص ر ة و ا ل ت أ م ي د لكن كون ب أ ن يدخل و أ ن ي ف ت ح م على فرعون قصره ويرجع إ ل ى أ م ه خير رضيع على وجه ا ل أ ر ض و أ ك ر م طفل على وجه ا ل أ ر ض ليعود بعد ذلك إ ل ى فرعون ولتبدأ س و ر ة القفص في الصراع الشديد في أ ع ظ م صوره ف ت ق في ربك وتوكل على الحي الذي لا يموت واعلم أ ن وعد الله حق وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلفت الذين من قبلك وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا ف ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن مع الله والخوف والرعب في م خ ا ل ف ة أ م ر الله أ ذ ك ر الله ب أ س م ا ء ه الحسنى و ص ف ا ت العلى ا أ ن يربط على قلوبنا وقلوبكم وقلوب جميع المسلمين والمسلمات في ا ل مشارق ا ل أ ر ض م غ ر ب ه اللهم انصر ا ل س ل ا م وعز و م ل اللهم أ ع ل م ف ض ذكرات التوحيد والدين اللهم عليك ب أ ع د ا ء دينك في مشارق ا ل أ ر ض مغرلها اللهم انا ن د ر أ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم إ ل ى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائره تدور عليهم اللهم اقتل المسلمين اللهم م م والمسلمين انا يتمع مجيب الدعوات ن نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من ن م س لا تشبع من عين لا تدمع ومن د ع و ة لا يستجاب لها صلى الله وسلم وبارك على الحبيب ا ل ش ف ي ع محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم